ما الى ربكم ترجعون ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 ام عسى الذين يجرحوا السيئات ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام ومماتهم سا ما يحكمون وخلق الله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 اتخذ إلهه عواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يأديه من بعد الله افلا تذكرون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِعَ آبَاءَنَا وَإِنْ كُنَّا صَادِقِينَ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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا صحيح. صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم ف وتكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قُلْتُم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَذَالِغُمْ سَيَأتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكم من نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ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 He has the kibriyat in the heavens and the